ربنا بيقول لك اوعى اوعى يتقالك ان في جهد هيضيع اوعى يتقالك ان في كلمة هتطلع من بقك وهتضيع اوعى يا أختي اوعى يتقالك ان في كلمة داعتي بقى واحدة صاحبتك ملتزمتش انها ضعت والله مضاع. اوعى تفتكر ان في مجهود بذلته في الدعوة وراح ما بيحصلش يا جماعة ما بيحصلش ده انت ممكن تدي شريك لواحد صاحبك بعد خمس سنين واحد تاني يلتزم بسببه ما بيحصلش يا جماعة ما فيش مجهود بيضيع انا ممكن اكون كل دلوقتي ما تعرفش ما تعرفش كلمتك مين هيشيلها انا ما عرفش مين اللي قاعد قدامي دلوقتي ممكن واحد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي هو اللي هيحرر فلسطين بكرة ممكن طفل صغير نايم على رجلين امه بيفتح عينيه ويغمضها وعينيه اتفتحت معايا الوقت اما سمع كلمه طفل هو بكره اللي هيحرر أمها يبقى الخليفة ممكن يبقى واحدة عاد قدام الوقت هي هتبقى أم صاحب الدين الجاي ممكن واحد عاد معايا قدام الوقت هي يبقى صاحب مشروع خيري يطعم فقراء الأم كلها ممكن واحد عاد قدام الوقت هيلتزم على إيده آلاف واحدة عاد قدام الوقت هيلتزم على إيده مكانها دفعتها كلها ممكن أجمع عاد قدام الوقت داعية هي يبقى داعي إلى الله ربنا هيفتح على إيده قلوب يامة ممكن واحدة عاد قدام الوقت ربنا هيجعل يسلم على إيده آلاف مؤلفة من الكفار ممكن يا جماعة ما نعرفش ما حد الشي أعرف الله العظيم حد شي ما تعرفش اوعوا يا جماعة استمروا في الدعوة ما تعرفوش صوره الجن نموذج صارخ لان ما فيش كلمه بتضيع بعد صوره نوح نوح تسعمائة وخمسين سنة بيدعو في البشر ما استجابوش البشر كفروا ربنا بيقول لك اوع تياس اهو الجن اسلموا اوع تتقالك ان في مجهود ضاع يا رب وخمسين سنة ضعوا لا اهو مجهود من النبي ما ضاعش اهو اوع يتقالك ان المجهود بيضيع ولا الدعوة بتضيع اوع تستنى كلمه الداعيه عامل زي واحد مسافر لعريش مثلا من القاهره ومعاه كيس تمر طول ما يجي ياكل تمره ويرمي النقايه ياكل تمره ويرمي النقايه الطريق كله صحراء فبعد عشر 20 سنة ضاهم في العريش وهو راجع فلقى الطريق كله نخل فبيقول ايه ده النخل ده اتزرع إزاي انا وانا جاي من عشر سنين ما كانش فيه نخل قالوا له ده انت اللي زرعته انا اه إزاي النوه اللي انت رميتها الكلمة اللي انت رميتها في الشله وانت واقف معاها الكلمة اللي انت قلتها لصاحبك الكلمه اللي انت قلتها لجارتك الشريت اللي انت اديته في ميكروباص ولا في تاكسي ما تعرفش ركب معاه بعد كده حد الحد ده التزم وكسب ملايين الحسنات في مزارك انت فرح قلب النبي بقى فرحي قلب النبي فرح قلب النبي بدعوتك الى الله فرحي قلب النبي بانك تعاهدت ربنا انك تبقي داعيه في كل مكان تروحيه فرح قلب النبي بالتزامك فرحي قلب النبي بعفافك فرح قلب النبي بقيامك فرحي قلب النبي بصيامك فرح قلب النبي بإنك تتمسك بدينه وتدعو لدينه فرحي قلب رسول الله هتفرح قلب رسول الله في الدنيا وفي الأخرب إيه؟